فَلَا تَكُونَنَّ وَهِيْ غَلِّ الْكَافِرِينَ وَلَا يَصْدُرُنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 لا أما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا آتيه وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين